الثلاث من يوم البصخة أكثر يوم أكتر يوم في تعاليم لسيد ربنا يسوع له المجد منها العذارى الحكيمات ومنها الفعل أطول يوم في التعليم في أسبوع الإله فالنهاردة أود أكلمكم عن منهج المسيح أو أسلوب ربنا يسوع له المجد في التعليم. أحد ألقاب المسيح له المجد في زمنه المعلم الصالح والغاية دلوقتي في بعض بلاد العالم اللي ما تعرفش المسيح كإله بيسموه أو بيعتبروه المعلم الأمثل في التاريخ مش بصن له من ناحية إلهيته بصن له إنه معلم وربنا يسول له المجد لم يرفض اللقب لأنه وإن كان إلهنا ومخلصنا وفادينا إنما هو كمان معلمنا والمسيح له المجد علمنا بتعليمه نعلم إزاي فعاوزين نراجع دلوقتي كل أم بتعلم عيالها إزاي كل أب بيعلم ولاده إزاي كل خادم في مدرس الأحد بيعلم إزاي كل واحد في موقعه في حياته ممكن يتكلم عن ربنا ازاي واسلوب الكلام يمشي ازاي هحاول ألخص الكلام في عشر نقط كل نقطة دقيقتين تلاتة كيف كان المسيح يعلم أول نقطة واضحة قوي في قرياته النهاردة تعبير اللي قاله الكتاب بدون مثل لم يكن يعلمه ربنا يسوع المجد لما يقول أي فكرة يحكي حكاية. أنا فاكر لما ترسمت السيز قال لي كاهن كبير في السن قال لي شوف أقول لك الوعظة الكويتة تمشي إزاي. قلت له ده سر الصنع بقول قال لي شوف الوعظة الكويتة آية وحكاية. قلت له عن إيه؟ قال لي يعني تقول الآية وتشرحها وتحكي عليها حكاية بس خلاص. كده الناس هيقعد في دماغها الحكاية وهتحفظ الآية مرة في مرة هيبقى الشعب حافظ آيات وكل آية متركبة في دماغه على حكاية فما تطلعش من دماغه أبد. ده كان أسلوب المسيح في الكلام كل حاجة يحكي لها حكاية عاوز يقول لهم قد إيه رحمته وسعى يحكي الابن الضال عاوز يقول لهم قد إيه بيخاف على كل نفس يحكي الخروف الضال عاوز يقول لهم فكرة الواحد ينسى الدنيا عشان يجري وراء الملكوت يقول لهم يشبه ملكوت السماوات تاجر يطلب لقالق حسنة فوجد لقلق غالية السمن فمضى وترك وباع كل شيء واشتراه عاوز يحكي لهم عن يوم الدينونة يقول لهم شبكة مطروحة في البحر جامعة من كل لون يشدوها الصيادين ويعودوا كده يفرزوا السمك السمك اللي تنفع والسمك اللي ما تنفعش عشان كده تلاحظوا ان اللي كانوا يسمعوا ربنا يسوع ما كانوش يسيبوه ابدا ليه؟ من كتر الحكايات كل الناس تحب الحكايات الأطفال يحبوا الحكايات والكبار يحبوا الحكايات المثقفين يحبوا الحكايات والبسطاء يحبوا الحكايات فبدون مسأ لم يكن يكلم يبقى أول طريقة أعوزين نتعلمها من ربنا يسوع بسط كلامك بحكاية كل فكر روحي له حكاية لأن الحكاية أو المثل عموماً تلزق في الدماغ أكتر من الفكر النظري لو قعدت أقول لكم التواضع التواضع التواضع ده فكر إنما لما قلت لكم شوفوا المسيح قعد تحت رجلين تلاميذه وغسل رجليهم كده بقت إيه مثل بقت حكاية فضلت فكرة التواضع مرتبطة بديه يبقى التواضع كفكرة تفضل مش واضح كل واحد يفهمها بطريقته لكن لما قلناها في حكاية خلاص لما نقول أمنا العدرة جالها الملاك قالت له ليكن ليك قولك هو زا أنا أمت الرب يبقى الملاك بيقول لها أنت أم ربنا وهي بتقول أنا إيه أمت الرب هذه التواضع يبقى مثلنا للتواضع من سيرة العدرة فدي أول قعدة في تعليم ربنا يسوع أحكي لكم حكاية قارتها عن التجسم لازم أسمع بقى وأعمل كده زي المسيح فأقول لكم مثلا حكاية عجبتني عن التجسد وحكاية عجبتني عن الفداء تبسط الفكر المسيحي لأنه البعض بيعتبره عالي أو البعض بيعتبره فلسفي هو لا فلسفة ولا فكر عالي يحكي مرة عن واحد مسيحي كان بيبشر واحد هندوسي وجماعة الهندوس دول يحبوا الطبيعة ويحبوا الحشرات والحيوانات عموماً وما يموتوهاش وكثير منهم ما يأكلش حتى الحيوانات خالص وبعدين الرجل الهندوسي ده أخلاقه كويسة فتأثر قوي بحكاية المسيح محب البشر والإله المتجسد بس اللي وقفت عنده حكاية يعني إيه ربنا يبقى إنسان دي مش قادر يقبلها إزاي ربنا كبير ده اللي خلق الكون ده كله يبقى إنسان زي وزيك وبعدين الراجل المسيحي فضل يحاول يقنعه ما يعني مش ردة تدخل دماغه فسألناها صلي له خلاص عاد يصلي له في الوقت ده الراجل اللي ماشي في حتة كده جنب بيتهم كلها شجر وكلها غابات وهو ماشي في حتة كده الضلبة بتاعته جت على شجرة كده او على حتة من الارض كان فيها طابور نمل فطابور النمل لما اضل بتاعته جت جنبه عليهم النمل فزع كده وابتدى يجري ويقلق وحصل ربكة فهو بطبيعته القديمة البسيطة عاوز يقول للنمل ايه ما تخافوش مني ده انا ما بدسش على ناملة انا في طبيعتي لو ممكن اموت ناملة فجات في دماغه فكرة وقال اه لو كنت نملة كنت عرفت اقول لهم ما تخافوش مني هو قال الفكرة دي ولقينا ايه وشه نور كده وانبسط وقال طب الرجل عمال يقول لي ربنا يبقى انسان عشان يقول لنا انه بيحبنا مش عجبني الكلام انا جت في بالي ان انا بقى نملة عشان اقول لهم ما تخافوش مني طب اذا كانت في بالي وانا كبير يبقى بالأولى الكبير قوي يقدر يعمل كده أو يحب يعمل كده وراح اتعمده وبقى مسيح حكاية تانية عن الفداء مثلا برضو دي يمكن معروفة أكتر يحكوا عن وزير مسيحي كان بيقنع الملك بتاعه بالفداء ده بقى اقتنع بكل حاجة إلا قولت يعني إيه ملك عظيم يفدي عبيده لأ عند الفداء نجيب أي عبد يفدي العبيد نجيب أي حد فالوزير مش عارف يقنعه قال له دول مش عبيد دول ولاد ربنا قال له معلش دول مخلوقات وهو الخالق ماينفعش الخالق يموت من أجل المخلوق هي دي اللي وقفت معاه فالوزير ده قال للشغالة واحدة من الشغالات قال لها بص يخدي العروسة دي على شكل ابن الملك الصغير عنده طفل كده سنتين و... وانتي وإحنا بنتمشى في الجنينة من بعيد كده اعملي نفسك النكشي ابن الملك وتزحلقي وخليه يقع في المي دي العروس بس هو من بعيد المنظر الابن الطفل ده هو اللي بيقع في المي و... ونشوف هيحصلين بس إيه لما تشوفين أنا والمالك جايين مقربين كده فاللي حصل فعلا نازلين يتمشوا في القصر كده فهي الشغالة دي شاف شافت الملك بيقرب معه الوزير عملت بالأوامر مسكت العروسة دي وتكعبلت ووقعت العروسة في الماء الملك جري ونزل الماء بسرعة عشان ينقذ ابنه ده اللي جي في باله ان الولد هيغرق والمغفالة دي وقعته مثلا يعني اول ما طلع طبعا ابنه طلع انه عروسة فطالع متغاز وغضبان وهايج فالوزير بيقوله طاول بقى لك أنا اللي قلت استنى بس أم حكيه لك أنت كنت معترض أنه ربنا يفدي الإنسان ممكن أسألك سؤال ليه ما قلت ليش روح أنقذ ابني ليه ما بعدتش أي عسكري من دول كلهم ليه ما قلتش لأي حد من اللي واقفين أعمله حاجة ليه أنت اللي جريت ونطيت بنفسك قال لهم أنا كنت فاكره أنه ابني قال له خلاص هديك رديت على نفسك إذا كان الإنسان الله ينظر إليه كإبن يبقى ما ينفعش حد يفديه غير ربنا نفسه أول قاعدة في تعليم المسيح بدون مثل لم يكن يعلم، يكلم ثاني قاعدة في تعليم ربنا يسوع أنه كان يرد على الأسئلة ويتعامل مع أي سؤال في التعليم المسيحي في حاجة اسمها الكاتيشيزم اللي هو إيه؟ أن احنا نقدم الفكر المسيحي في شكل سؤال وجواب لأن ده يثبت الفكرة أكثر. زي الكتاب اللي نزله قداسة البابة ودروس ربنا يديله الصحة هذا إيماني كتاب رائع عبارة عن تلخيص للمسيحية في سؤال وجواب ربنا يسوع كانت من طريقته أنه يا إما يسأل سؤال يا إما يجاوب على سؤال ده جزء من منهجه في التعليم مثلا السامرية تقول له هو السجود عندنا ولا عندكم ما يستهنش بالسؤال مش يقول له ما تخليك في توبتك وخطيتك لا لا صدقيني السجود لا عندنا ولا عندكم السجود بالروح والقاب طالب مثل هؤلاء الساجدين له يجي له الشاب مثلا الغني يقول له ماذا أعمل لقرس الحياة الأبدية فيقول له طيب انت قلت علي صالح ليه وبعدين يبتدي حوار فالرجل يرد والمسيح بعد كده يرد ويقول له طب يحفظ الوصايا يقول له طب صدقني حافظها يقول له طب يعوزك شيء واحد اذهب بيع كل مالك يبقى ربنا يسوع يتعامل دائما مع الأسئلة كل سؤال يرد عليه ولو ملقاش سؤال هو اللي يطرح السؤال زي مرة ماشي مع تلاميذ يقول لهم ايه ماذا يقول عني الناس انا ابن الانسان. طب يا رب ما انت عارف. فواحد يقول له بيقول عليك يوحنا، واحد تاني يقوله بيقوله ارمية. قلهم طب وانتو بتقولوا ايه? يا رب ما انت عارف. ايو انا عارف بس عاوزهم يتكلموا. وطبعا دي مشكلة ان احنا في بيوتنا الكبير يتكلم الصغير يسمع. لا لازم الصغير كمان يكلم والكبير يسمع. وفي مدارس الاحد ما ينفعش تبقى الحكاية كلها طلقين. لازم يحصل ديالوج. حوار الصغار يتكلم والكبير يتكلم ونسمع بعض ونفكر مع بعض ودي كانت طريقة ربنا يسوع دايما في التعليم أنه ما فيش سؤال إلا ويتعامل معه نقطة كمان في منهج المسيح في التعليم أنه كان يعلق على المواقف يعني ربنا يسوع ما يعودش قاعدة زي كده يقول يلا نقول وعزة إلا نادرا إنما كان دائما معلم دون أن يكون معلم. يعني ايه؟ يعني المعلم مش معناها قعدة خاصة عشان يقول عزم. مرت عزم في مكان فلقاهم بيجروا عشان يعودوا قدامه. ده في مكان ده عزومة هنأكل. إنما استغل الموقف ربنا يسوع وقال ايه؟ عاوز أقول لكم حاجة. لما تروح مكان بلاش تقعد في الأول. لحسن يضطر صاحب المكان يقول لك معلش سيب المكان ده اللي قلوه فلان اقعد وراء عشان لما صاحب المكان يدخل لك قعد وراء ليه اتفضل قدام مكانك قدام يبقى هو موقف ان الناس بتجري عشان تتسابق وتقعد قدام موقف علق عليه وسب لنا تعليم تعليم على الماشي يعني مش تعليم في عزة لا تعليم كده لزوم الموقف إذن ربنا يسوع ما كانش حياته كلها عيزات لا كانت عيزاته مش كتير لكن كان دائما معلم يعلق على كل موقف مثلا في مرة التلاميذ قاعدين يهمهموا وراء وهو ماشي كده زي قدام في خلوه وهما ماشيين وراء وبعدين هو طبعا فاهم بيقولوا إيه أول ما قاعدوا يريحوا في نص السكة قال لهم كنتوا بتحكوا في إيه الكذب هو برضو ينكش ليه كسفوا؟ لأنهم كانوا بيتكلموا في قضية مين فينا الأعظم وعارفين كويس أنهم ما بيحبش الحتة دي بس ده لزوم الموقف فقال لهم شوفوا بقى عاوز أقول لكم حاكة في الدنيا الكلام كده رؤساء العالم يسودونهم العظماء يتسلطون عليهم أما أنتم يكون فيكم هكذا ما ينفعش عندنا كده وجاب طفل صغير وحضن وقال لهم اللي ما يرجعش ويبقى صغير كده ما يدخلش السام يبقى هنا لزوم الموقف بيعلق على مواقف مواقف كثيرة يعلق عليه نقطة كمان في تعليم ربنا يسوع مش بس يعلق على مواقف يصحح مفاهيم يعني مرة ماشيين والتلاميذ قاعدين يفرقوا سنابل يوم سبت هل يعني بقى اليهود المتشددين المتزمتين يجوا عند السبت ويقولوا كلام كده متزمت جدا ده ينفع وده ما ينفعش على مزك فقالوا له ليه تلاميذك مش بيحترموا السبت عشان بيفركوا السلابر وبياكلوها فربنا يسوع له المجد مش زعق لتلاميذه قال لهم احترموا السبت الموضوع مش كده الموضوع ببساطة ان المفهوم غلط قال لهم استنوا بقى طب ايه في الشريعة في مشكلة مع السبت ان الطفل لازم يتختن اليوم الثامن من ميلاده ولو جاء يوم ثبت بتبقى مشكلة يا هنكسر السبت بعملية الختان يا هنأجي اليوم ما يبقاش في اليوم الثامن يبقى يعمل دي يعمل دي اتفقتوا على ايه شيوخ اليهود قالوا له اتفقنا معلش نكسر السبت في الحالة دي وإيه ممكن يختن التزاما باليوم الثامن قال لهم يبقى أنتوا كمان بتكسروا السبت وفي مرة تاني يقول لهم هو ربنا بطل يشتغل أنتوا فاهمينها إزاي أبي ما زال يعمل حتى الآن استراح الله في اليوم السابع أو يوم السبت ده مش معناه أنه بطل شغل خالص بطل خلق لكن الرعاية والعناية مستمرة يبقى ربنا يسوع بيصحح مفاهيم بيصحح المفاهيم برضو الإرايات اللي ده لقوا مفاهيم كتيرة بيصححها المسيح مثلا مفهوم النقاوة النقاوة معناها إيه؟ إن الواحد يعني يبقى هدوم ونضيفة قوي في الصلاة ومش عارف شكل الوقفة إيه؟ قال لهم إيه اللي بتعملوا ده؟ أيها الفريسي الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحف انتو فاكرين النقاء منظر من بره النقاء دي حاجة من جوه وابتدى يصحح مفهوم ان المفهوم ممكن يكون خارجي ظاهري وده اللي مش ربنا عاوزه نقطة اخرى في منهج المسيح في التعليم ربنا يسوع له المجد كل اللي يقوله يعملوا الاول بمعنى ايه فلاحظوا ربنا يسوع لم يبدأ حياته على الأرض بالتعليم بدأ الحياة بالحياة تجسد وعاش عاش طفولته وعاش شبابه وعاش يشتغل وعاش يجامل الناس ويخدم الناس لسه ما فيش معجزات لسه ما فيش تعليم ليه؟ عشان لما يبتدي يعلم هيقول الكلام اللي هو عاشه وعمله فما حدش يقدر يقول له انت بتقول, بتقول كلام ما يتعملش هيقول له يا ابني ما تبص عليه انا قلت نستحمل الناس شفتني ما استحملتش اليهود انا قلت ما تقولوش هم بكرة شفتني بقول هم بكرة انا علمت بقوله طلبه ملكوت الله وبره شفتني بفكر في حاجة غير الملكوت والبر انا علمت لا تدين لكي لا تدانه شفتني في حياتي بدين الناس يبقى ربنا يسوع كل اللي كان يقوله كان عايشه دائما وبالتالي كان الكلام طالع مقنع ليه؟ الإقناع ليس بالمنطق الإقناع بالأكثر بالحياة الإقناع في الأكثر بالحياة أظن القديس يوحنا زهبي الفم يقول لا تجادل المختلفين عنك بمنطق عالي ولكن اثبت لهم سلام طريقك باستقامتك فاهمين المعنى؟ ما تقعدش تجادل الناس انت صح لا انا صح انت ملك حق انا معايا حق عشان خلص كل واحد شايف انه معايا حق انما الناس بتشوف لا الشخص ده مستقيم حياته بتقول انه صح قبل كلامه فلما يجي يتكلم الناس تقبل الكلام على طول ده اللي قاله الكتاب عن ربنا يسوع جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به يبقى يسوع كان يعمل ثم يعلم للأسف احنا بقى في بيوتنا نعمل ايه؟ نعلم كتير ونعمل قليل فتلاقي أولادنا يعني يبصلنا كده انت بتقول لي ما, ما, ما بقاش عصبي طب ما انت عصبي انت بتقول لي صلي طب ما انت ساعات مش بتصلي انت بتقول لي وضب قطتك طب ما انا شايفك مهرجل ومش منظم فيبقى العيال اللي طالعين دول مش مش مقتنعين ليه شايفين الكبير مش بيعمل اللي بيقوله لكن لو الكبير ملتزم باللي هو بيقوله تلاقوا صعب جدا الصغير ما يلتزمش لانه قدامه كلام معاش كلام مفعل ما هواش كلام نظري ده كان منهج ربنا يسوع جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به فعلم النفس الحديث يؤكدوا بقى الحقيقة دي يقولوا ثلاث حاجات تغير الناس ستين في المية القدوة وحوالي تلاتين في المية الحوار وعشرة في المية الكلام المباشر أكتر من 60% منظرك يغير الناس سلوكك مين أنت؟ مش مهم بتقول إيه أنت مين؟ عايش إزاي؟ ده الوحده يغير الناس بعد كده الحوار وده كان منهج المسيح محاور دائما لكل اللي حواليه وبالحوار يقدر يكنس الأفكار الغلط ويحط أفكار صح ثم يأتي التعليم أو, أو التأديب في الآخر القانون أو القواعد تيجي آخر حاجة تلاحظوا بقى إن إحنا ساعات إيه وإحنا بنربي إن كان مدارس الأحد ولا في البيوت ولا في المدارس نمسك بس في الحتة الأخيرة دي عاوزين القوانين والقواعد تفعل وفين القدوة وفي حد ماشي صح وفين الحوار واحترام الآخر واستماع بعضينا البعض مفيش طب أنا هلغي القدوة وهلغي الحوار وهقول بس المبادئ والأحكام والقوانين دا ما يصلح شحات، لا يصلح بيت، ولا يصلح شعب، لا يصلح كنيسة، ولا يصلح مؤسسة. القدوة أولاً، والحوار ثانياً، ثم التأديب ثالثاً. لو مشينا بالمنهج ده هنمشي على خطوات ربنا يسوع. نقطة أخرى في تعليم ربنا يسوع له المجد. المسيح في تعليمه. لم يهمل أي جانب من جوانب الحياة يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع له المجد ما كانش منفصل عن الواقع اتكلم عن الأطفال اتكلم عن الجواز اتكلم عن الجزية اتكلم عن ما قيصر لقيصر اتكلم عن كل ما يدور في عقل الناس اتكلم عن الشر والخير اتكلم عن الظلم إذا ربنا يسوع له المجد في التعليم ما كانش بيتكلم بس مواضيع روحية بدليل إنه هو في يوم من الأيام قعد يوعظ كتير ولما الناس جاعت قال لتلاميذ والناس جاعوا يا رب وانت مالك بالجوع أخطيت يعني انت بتاع روحيات لا أنا بس بتاع روحيات أنا بتاع كله المعلم الصالح ينظر لكل إنسان نظرة شمولية نظرة متكاملة ما يبصش للموجودين دول إن دول شوية أرواح بتحب ربنا دول لهم أكسات الأكسات دي ممكن تصدع الأكسات دي ممكن تزهق الأكسات دي ممكن تنعس الأكسات دي ممكن تجوع الناس دي عندها نفسية النفسية ممكن تتعب يبقى في احترام لكل ما في الإنسان فربنا يسوع في تعليمه لم يهمل أي جانب من جوانب الحياة الإنسانية لو قريتوا الأنجيل الأربعة ودققته الإسبوع ده بالذات في كل الكلام اللي قاله المسيح هتلاحظوا أنه بيلمس كل حاجة في ما فيش ولا حتة في حياتنا ما تكلمش فيها المسيح إذا التعليم الشمولي أو التعليم الواقعي أن ربنا يسوع بيتعامل مع حياة حقيقية واقعية بمشاكلها بهمها بخطاياها ده بعض الناس تقول ازاي تيجي كلمة مثلا زنا في تعبيرات ربنا يسوع وهو الزنا ده مش خطية موجودة لو المسيح ما تكلمش في الحاجات دي خالص يبقى هو مش واقعي يبقى مش بيتعامل مع الموجود فربنا يسوع في تعليمه كان يشمل كل شيء نقطة كمان في منهج المسيح التعليمي وإن كان بيتعامل مع كل الأمور إلا أنه دايما مركز على الملكوت والنهاردة الليلة بتاعت يشبه ملكوت السماوات عشر عذار مثل. هنا يقولوا علماء التعليم وعلماء التربية أن كل معلم له دايرة اهتمامه الأولى يعني معلمه مثلا الاقتصاد دايرتهم الأولى الفلوس معلم السياسة ليهم دايرة معلم الرياضة ليهم الجسم السليم المعلم الصالح ربنا وإلهنا مخلصنا الصالح إحنا عاوزين نبقى شبهه دايرة تركيزه دائما تدور حول الملكوت أكتر كلمة يقولها المسيح في عزاته ملكوت السموات أو ملكوت الله ليه؟ لأن المسيح اول ما بدأ عزاته قال توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السموات وبقى كل شوية يقول يجبه ملكوت السموات ويدي جانب من جوانب حقيقة الملكوت ولما يعلمنا الصلاة يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبر ولما سمعنا أبانا الذي يقول قولوا فيها ليأتي ملكوتك في الحاح هنا كل معلم لازم يبقى عنده دايرة تركيز الملكوت اللي منه بقى كل المبادئ الروحية حط فيه الصلاة والمحبة والتواضع والنقاوة وكل الخير ده انت اسأل نفسك دايرة تعليمك لولادك كأب وأم وخادم وكاهن و... ايه دايرة تعليمك؟ ايه المركز؟ ايه الفوكس؟ ايه النقطة الأساسية اللي بتدور حواليها في الكلام؟ تعرف انت ماشي صح ولا غلط للأسف يا احبائي الواحد يسمع درس في مدرس الأحد يفاجئ انه بيحكوا حكاية حتى عن قديس طب انت تكلمت عن المسيح في الدرس لا كلمت عن السماء لا انا حكيت حكاية انت حكيت حكاية بس انت وانت بتعرضها ما عرضتهاش صح لأنه أنا مش عاوز الشباب الصغير ده يعرف مجموعة تاريخ ومجموعة حكايات أنا عاوز أحب المسيح أنا عاوز يتشعلق في السماء أنا عاوز الملكوت يشغله قول حكاية قديس اشرح طقس احكي تاريخ اعمل أي حاجة بس يبقى ايه سنتر تركيزك المسيح والملكوت ده كان تعليم ربنا يسوع دايما يدور حوالين الملكوت يبسط فكرة الملكوت يقول لنا ما تركزوش في الأرض دي فيه فيه حياة أبدية لا تكنزوا على الأرض ويقول بقى الكلام البسيط بتاعه والتشبيهات والأمثلة على الأرض يصرق الصارقون وعلى الأرض يفسد السوس والصدق أقول لكم حوشوا في السماء في الملكوت الثاني هناك لا في حرامية ولا في سوس ولا صدق وحيث يكون كنزك يكون قلبك يبقى تعليم الملكوت أساسي جدا وملح في كل عزات ربنا يسوع له المجد مع تعليم الملكوت يجي تعليم الدينونة ربنا يسوع في كل كلامه بيشاور على اليوم الأخير بيشاور على الحياة الأبدية برضو إحنا أحيانا في عزاتنا نتحول إلى مجموعة من الأخلاقيات لا طبعا المبادئ المسيحية مطلوبة لكن لازم يبقى الهدف مش مجرد نطلع إنسان فاضل عشان ربنا له في الدنيا لا الهدف الحياة الأبدية الهدف في الآخر يوم ما يقف قدام المسيح يقول له نعم أيها العبد الصالح والأمين ده المهم حتى لو تعب في الدنيا شوي حتى لو تخبط إذا تعليم المسيح له المجد كان بيتكلم عن الملكوت والدينونة بشكل مكثف هراجع شوية نقط برضو عشان اللي إيه سرحه منهك تعليم المسيح أولاً بيتكلم عن بأمثلة وحكايات عشان يبسط الحكاية اثنين يرد على الأسئلة أو يسأل الأسئلة ويفتح حوار تلاتة يعلق على المواقف طول اليوم أربعة يصحح مفاهيم مغلوطة من الأخباط خمسة يغطي كل جوانب الحياة ما يسيبش ولا جانب يقع نقطة كمان نقطة كمان قلناها خدوة كل اللي بيقوله لازم يكون عايشه بيعمله عشان يبقى الكلام منظور مش بس مسموع الكلام متشاف عملي ما هوش مسموع نظري نقطة كمان ربنا يسوع له المجد في تعليمه مشجع جدا يميل الى التسجيع ساعات يطلع وعز زي حالتنا كده يمسك الشعب يسلخهم بالذات في اسبوع الألم بقى يعني إيه ناس أشرار وإنتوا وإنتوا وإنتوا مرة في مرة في مرة الناس أعصابها تتعب ويجي جواهم إحساس إيه ما ما فيش فايدة فينا إحنا كل ما بنيجي الكنيسة بيقولوا لنا إنتوا أشرار رايحين جهنم ما ما فيش فايدة طبعا أنا بت يعني بالتريأ مش دا الواقع لكن أحيانا يبقى الوعز بيوجع مش بطريقة روحية تعبير اللي قاله المسيح على الناموسيون تحملون الناس أحمالاً عصرة الحمل يعني بتقولوا للناس حاجات ما تتشالش ما تتعملش عقدتوا الناس ربنا يسوع ما كانش كده بقى ربنا يسوع لأن الآلاف مشيت وراه واللي مشي ورا المسيح ما كانوش بطبعهم متدينين المتدينين كانوا في الهيكل اللي طلعوا على البحر واللي طلعوا الجبل دول مش متدينين دول مبسوطين بكلامه، فرحانين بيه في لؤة 6 يقعد عالجبل يقول لهم طوباكم يا بختكم، ويشاور الناس انتوا صانعي سلام، انتوا مساكين بالروح انتوا عطسانين للبر، وسايبين بيوتكم جايين تتعلموا انتوا مطرودين من أجل البر، يا بختكم ويشجع الناس بطرس يقول له تركنا كل شيء وتبعناك، يقول له ليس أحد ترك بيتاً أباً أمّاً أخوة أخوات أولاداً حقولا إلا ويأخذ مئة ضعف لو واحد تاني يقول له تركت إيه ما تترك تاني وانت هتستخسر فيي الطرق لا ربنا يسوع يقول له ده اللي يساب حاجة هياخد مئة ضعف والحياة الأبدية بس شوية اضطهدات في السك عشان يدخل على إكليل كبير ربنا يسوع كان مشجع في تعليمه تعليمه حتى على المستوى الشخصي يعني ايه تبقى السامرية بتتكلم معاه وهي انسانة مليانة خطايا يقول لها اللي معاكي مش جزك وكان عندك خمس رجالة بس اللي انتي قلتيه مظبوط هذا قلتي بالصدق تعامل معاه باحترام ويقول لها يا امرأة يعني يا سيدتي ايه ده بقى لان ربنا يسوع مشجع بطبعه مشجع للطفل لما ينتهروا الأطفال يخذهم في حضنه ويطبطب عليهم ويشجعهم بارتماوس الأعمى حتة شحات مالوش اعتبار يوقف الموكب عشانه ويستناه ويجيبوه يقول له عاوز ايه يقول له عاوز خف يقول له خف ايه ده كله ده ده لأن ربنا يسوع طبعه مشجع ما, ما, ما يقولش كلام يعقد لا تخف أيها القطيع الصغير أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت شوفوا كلام المشجع أبونا السمامة عاوز يدينا السما ما تخافوش في بيت أبي منازل كثيرة ما تخافوش أنا معاكم كل الأيام كلام مشجع مع كلام المسيح المشجع اللي يدي رجاء شديد أيضا لا يخلو تعليم المسيح من التحذير والتخويف لألا واحد يأخذها من حتة ويسيب حتة تعليم المسيح متكامل في تشجيع واضح لكن لا يخلو من تحذير مرة واحد عمل دراسة على كلمة جهنم قال جت في كلام المسيح أكتر ما جت في كل أصفار العهد القديم مجمعة يعني على قد ما ربنا يسوع مشجع جدا وبيحبنا قوي وكلامه بيسهل علينا طريق التقوى وبيقرب علينا السماء وبيبسط لينا الأمور وبيفتح نفسنا أن احنا نمشي وراه ويقرب لنا المفاهيم إنما لا يخلو كلام المسيح من تخويف وتحذير عشان تعليم متكامل فيقول مثلا إيه لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر أريكم من تخاف خاف من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم نعم من هذا خاف وفي حتة تانية قل ويل لمن تأتي منه العصرة لا بد أن تأتي العصرات ولكن ويل لذلك الإنسان الذي تأتي العصر وإن أعصرتك يدك اقطعها خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تلقى في جهنم النار ولك يدان إن أعصرتك عينك اقلعها خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان الكلام اللي خاوف ده وبعدين يقول إيه حيث نارهم لا تطفى ودودهم لا يموت الرعب ده بقى رب أيما هو ربنا طيب وحنين ومشجع ويفتح النفس ويدي رجاء بس في ناس بتتدلع وفي ناس على حس الكلام السهل ده والحلو ده مش عاوزة تعمل حاجة فلازم يزبط الحكاية ويقول لهم لا حزبوا اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة يقول العريس هيجي لكن هيجي كلاس وطوب لذلك العبد الذي إذا جاء يجد ساهرا ولكن إذا قال ذلك العبد الرضيء في قلبه سيد يبطئ قدومه يبدأ يضرب العبيد والإماء يأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يعرفه. في ساعة لا يعلمها. فيشقه من وسطه. كلام يخوف. طب احنا محتاجين الكلام اللي يشجع ومحتاجين الكلام اللي يخوفه. في التعليم كده. وحتى في التربية كده وحتى مع الاطفال الصغيرين. شجع شجع شجع لكن ما تلغيش التحذير. وما تلغيش التخويف. ما يكون اللغة اللي فيها خوف هي الغالب على الكلام لكن لا يخلو كلامك من تحذير وتخويف. النهاردة مثلاً وإحنا بنسمع يوم الثلاثاء البصخة حكاية اللي على اليمين واللي على الشمال، كلام مشجع وكلام يخوف. مشجع ليه؟ طريق السمر ربنا اختزله. بصوا بقى كنت جوعاناً، كنت عطصاناً، كنت عرياناً، كنت مريضاً، كنت مسجوناً بس خدمتوني تعالوا يا مباركي أبي الكلام يفتح النفس قوي يلا نروح كلنا نخدم مرضى ومسنين ومسجونين وغلابة ونلحق، ناخد جنب اليمين وبعدين في نفس الكلام يقول في ناس هتقول لي إحنا خدمناك وقول لهم لا ده أنا كنت عرياناً وجعاناً وعطصاناً وما خدمتونيش يقولوا له ازاي يا رب لو كنا شفناك كنا خدمناك قال لهم اللي ما عملتهوش في الناس يبقوا ما عملتهوش فيه اذهبوا عني يا ملاعين يا رب ارحمنا كلام يخوف يبقى نفس الحكاية أو المثل اللي شجعنا قوي خوفنا قوي والحقيقة احنا محتاجين التشجيع ومحتاجين التخويف محتاجين الرجاء إن الواحد لا يفقد أمله أبداً مهما كان وحش ومحتاجين الخوف المقدس اللي يخلينا دايماً نتمسك بطريق السام أختم كلامي وأقول إيه لو تشبهنا بالمسيح في كل شيء نحتاج أن نتشبه بربنا يسوع في التعليم أيضاً كلنا بدون استثناء لابد أن نكون معلمين في مواقعنا لأن أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض وإنت في شغلك بتجاوب على السؤال إزاي لما بتنطرح عضية صادق تعرف تجاوب زي المسيح تعرف تحكي حكاية تعرف تبسط الأمور تعرف تقول كلام مشجع وكلام يخوف تعرف تغطي كل جوانب الحياة زي ما المسيح بيعمل تعرف تكون قدوة قبل ما تكون وعز فتعمل اللي أنت بتقوله تعرف تركز في الكلام على الابديه والملكوت ولا بيفوتك كل الحاجات دي نحتاج النطق نتقن كيف نستخدم منهج المسيح له المجد في التعليم والتربيه لإلهنا كل مجد وكرامه للابدام